لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول بشراكم اليوم لما وهم لسه جايين يعدوا من على الصراط وربنا يخليهم يجوزوا كالبرق البرق ده نور اصلا يا جماعه ربنا اقسم لنا نورنا نور على الصراط نور في الخمسين 50 سنة سنه على منابر من النور نور وجه الله ونور حجاب النور الجنه نفسها زي ما النبي قال النجا في الجنه الجنه من بره عارفين النجا في الفخمه والاضاءات الفخ ده لسه من بره مال من جوه يبقى شكلها ايه تخيلوا يا جماعه انما ثاني حته كلها ضلمه حته كلها خانقه ضلمه عند سود الوجوه ظلمه في القبر ولعنه الله ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها ظلمه يوم القيامه ظلمات ظلمه في النار فهي سوداء مظلمه ظلمه في الدنيا ظلمات بعضها فوق بعض يا اخواننا هتختاروا ايه انا دلوقتي بخيبكم اختاروا يا شباب اختاروا هدف السلسله دي انك تختاري انك تختاري يا اللي لبست نقاب ولسه لغايه الوقت ما بتعمليش حاجه في الدين تختاري يا اللي لغايه دلوقتي لسه مش عايزه تلبس حجاب اصلا تختاري يا اللي لغايه الوقت ملتزم بالكلام وخلاص تختار اللي لسه متردد ومتذبذب تختاري يا اللي لسه في قلبك شهوات وحب دنيا تختاري يا والدي ويا والدتي يا اللي سايبيني ولادك يا على بنتك من شوية هوا الشباك اتفتح عليها بالليل ومش خايفه عليها من نار جهنم يا اللي خايف على ابنك وامتحان الثانويه العامه قلبك عليه من امتحان القبر يا اللي النقاب بتقول لها انت قضيتي على نفسك انت هتودي نفسك في داهيه والثلاثة مليون عانس اللي عندنا وادوا نفسهم فين والمتبرجات اللي ما فيش جواز برغم التبرج بتاعهم وادوا نفسهم فين قد نفسات جنه وفي الدنيا ينتظرها ايام رائعه ابنك اللي التزم اوع تقف في وشه ما تقفش في وشه ايامه الرائعه بنتك اللي التزمت انت وهي واسرتك كلها هيبقى ايامكم رائعه لو سبتيها تنطلق في الدين اختار يا جماعه احد اخواننا دعاء اتشاف له رؤيه انه عن الشباب يكلم شباب ويكبر ربنا يكلم الشباب ويقول الله اكبر النبي في الرؤيا بعت وكل ما يتكلم عن الشباب يعلق يعلق يعلق النبي عليه الصلاه والسلام طول ما انت ربنا وبتتكلم عن الشباب هتفضل تعلق يعني انا بقول الكلام ده مش انا انا وانتم شركاء فيها القاطره اللي القاطره يا جماعه في قاطره انطلقت لانقاذ عدد ممكن من شباب امه محمد انا عايزكم تبقوا معايا انا فوق مع الكواكب والنجوم انتوا انتوا الواقع انتوا اللي اتحللوا وحولوا الكلام عملي معايش انتوا اللي انتوا كلنا فريق واحد كلنا هدف واحد كلنا رساله كلنا رمضان شاء الله باذن الله لازم ننقذ الشباب على قد ما حتى اللي قاعد قدام دلوقتي والاول مره مع انت معانا في الفريق بتاعنا انت معانا في القاطره بتاعتنا انت معانا في في فريق الابطال اللي منطلق لربنا سبحانه وتعالى ينتظركم ايام رائعه لو عرفتوا ربنا سبحانه وتعالى لو ربنا رضا عنك ينتفعك ايام رائعه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بيعونك تحت الشجرة سوره الفتح كلها لما ربنا رضي عن الصحابه عملهم ايه قوم اقراها دلوقتي قوم اقراها دلوقتي اربع صفحات ونص فتوحات في سوره الفتح عشان لقد رضي الله لو ربنا رضا يحصل ايه يا جماعه خلاص يا جماعه اوعى تقول انا مش قادر البيئه فازده بين يا ابني ده قصر فرعون خرج منه 3 من عمالقه الايمان في تاريخ البشرية امراه فرعون احد اربع نساء كملوا في البشرية مؤمن الفراعون اللي نزل فيه صوره غافر مؤمن الفراعون نشطه بنت فرعون اللي النبي عليه وجد رحة هي واولادها في السماوات العلى في رحله المعراج خرجوا من قصر فرعون ما تقولش البيئه فازده ويعني البيئه وحاول اوعى تضيع هذه الايام الجميل. جميله اوعى تضيعي هذه الايام الرائعه مش هتحسي ان الحياه لها طعم غير في الدين يا جماعه فلنحييه النار ويوسف لاهث السجن والنبي عليه الصلاه والسلام الغار هتعيش حتى لو بتقولي تتعيش في حياه طيبه في, حياة في حياة بتبكي في التراويح من الخوف من النار وقلبك من الفرحه ايام رائعه يا جماعه ايام جميله قوي ايامنا الحلوه ايامنا الجميله ايامنا الرائعه ينتظركم ايام رائعه اوعى تضيعوها ما تبقوش زي روماريو اللي قعد يحسد في رونالدو ويقول ينتظره ايام رائعه وفي الاخر الوقت رونالدو حصل له ثلاث تمزقات في الاربطه بتاعه رجليه ومهدد باعتزال الملاعب اتنشع من روماريو جابت الارض سبحان الله العظيم